بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ناد ربه نداء خفيا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 واذكر في الكتاب مريم إذ تبذت من أهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 فحملته فانتبذت به مكان قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحت فَا لا تَحْزَنِي قَدْ أَجْعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ من البشر أحدا، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأس وإن وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 ما يقول لكم فانكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا بمشهد يوم عظيم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 لم ولم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 111. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء رب شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمنا وجعلنا لهم لسان صدقا عليا وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا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 يَتِي ابْرَاهِيمَ وَأَنْذُرْ إبراهيم وإسرائيل وبمن هدينا اسْمِي ۚ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ممت لسوف أخرج حيا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 ثُمَّ لَننسَعَ عَن مِن كُل شيعه أيُّهم أشدُّ على الرحمان يتيا ثُمَّ لَنحنُ أعلمُ بالذين هم أولى بها أصليا وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكن أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا اوتيني ما له ولد اطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا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 لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد فتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 110. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ساجعل لهم الرحمان ودا فانما اثرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكن أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟